وَقَوْمَ شِدِّهُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن كَفَرُوا وَتَكَفَّرُوا إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْجُذْلُ الْمُقْسِطُ في الدين أخرجوكم من ديالكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا يتاح لهم فانتصروا لهم والله اعلم بانيهم فان علمتمهم لم الاناك فان علمتمهم لم اله فلترجعهم اليفسار لا يحيي لهم ولا يحل لهم واتوهم لَكُمْ وَأُرْسِلَ مَا أَنفَقْتُمْ وَيَسْأَلُهُ مَنْ أَنفَقُوا ذَلِكُم شَفَاعَةُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ شَيْئًا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَقَدْ كِتَابَ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ فَمَا واتقوا الله الذي